قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم واممه ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم واممه هو ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء